أَيَّ مَن لَيْسَ لِي منه مجير بعفوك مِن مُجِيرٍ مِن عَفْوِكَ مُنْعَذَا بِكَ أَسْتَجِيرُ фуй кемנ עזה ביקסטיר מיקסטיר יא יא יא יא אל ליי סליימ מנ יגיר יא عذابك استجيروا اياما ليس ليم مجيروا لعفوك بعفوك بعفوك من عذابك استجيروا الا من ليس ليم مجيروا لعفوك من عذابك استجيروا يا من ليس لي من موجيرك يعفوك يعفوك يعفوك من عذابك استجير يا يا انا العبد المقر بكل ذنب بن انا العبد المقر بكل ذنب وانتا السيد المولى القدير انا العبد المقر بكل ذنب انا العبد المقر بكل ذنب وانت السيد المولى القدير فان عذبتني فبسوء فعلي فان عذبتني فبسوء فعلي وان تغفر وان تغفر وان تغفر فانت به جدير استجير ويا من ليس ليم نوجير ويا عفوا بعفوك يا عفوا من عذابك استجير ويا من ليس ليم نوجير يا عفوا من عذابك استجير يا يروا يا يا, يا. عصيتك و تبت من ذنبي و انني عصيتك و تبت من ذنبي و انني الى الغفران محتاج فقير عصيت و تبت من ذنبي و انني عصيت و تبت من ذنبي و انني الى الغفران محتاج فقير افرو اليك منك واين الا فَيَرُبُّ إِلَيْكَ مِنْكَ وَأَيْنَ إِلَّا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ, إليك يَفِرُّ مِنْكَ الْمُسْتَجِيرُ مَنْ لَيْسَ لَهُ لي مِنْ جِيرُ وَلَأَفْوِكَ مِنَ عَذَابِكَ اسْتَجِيرُ ويا يَغْفُرُكَ بِعَفْوِكَ بِعَفْوِكَ مِنَ الْعَذَابِ أَسْتَجِيرُ يَا مَنْ لَيْسَ لِي مِنْهُ مُجِيرُ يَا غَفُورُكَ مِنَ الْعَذَابِ بِأَسْتَجِيرُ يَا مَنْ لَيْسَ لِي مِنْهُ مُجِيرُ يَغْفُرُكَ بِعَفْوِكَ بِعَفْوِكَ مِنَ الْعَذَابِ أَسْتَجِيرُ